லியத்து <rôle> وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ بِيُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ குபி الناس இல்லை சிவலின் سُنَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ كَذٰلِكَ يُفْكُّ لِذِيْنَا كَانُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا قم فاحسنوا صلوكم وارزقكم من طيبات ذا بقوم الله بِكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَسُدِّعُوا مُسْلِمِينَ له الدين الحمد لله رب العالمين قل انني غيت ان اع وَدََّلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنَا يَنْهَوْنَ عَنِ مَا تُمرُّ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ